وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وعرض ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب منادية وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهلاء وقوم المعوج وأمن الخائفة وطمأن القلقاء ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم اجزهي عنا خير ما جازيث نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فما ذال حديثنا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة سلسلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ذال حديثنا عن صديق الأمة أبو بكر وهذه هي الحلقة الثانية من حلقة الصديق أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به والنبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته وتوقفنا بالدرس الماضي مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 أجل وأنت هو يا أبا بكر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن أبواب الجنة في ولا ولسوف يضع المرء من أبوابها جمعا إذا وفع حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن الصديق ومحبته الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم لقد أحبى أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حبا ملك عليه لبه وفؤاده وجوارحه حتى إنه كان يتمنى أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وولده وماله والناس أجمعين تقول عائشة رضي الله عنها لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال يا أبا بكر إنا قليل فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فكان أول أول خطيب دعا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنى منه الفاسق عطب بن أبي ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفها ويحر لوجهه ونزل أي تبع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من انفه وجاء بني تيم قوم أبي بكر يتعادون ف يعني اجل قريش عن أبي بكر وحملت بنو تيم ابي بكر في ثوب حتى ادخلوه منزله ولا يشكون ولا يشكون في موته ثم رجعت بنتين فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عدب بن ربيعة فرجعوا إلى بكر فجعل أبو قحافة بنتين يكلمون أبا بكر حتى أجاب فتكلم آخر النهار فقال ما فعل أو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسوا منه بألسنتهم وعزلوه ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه شيئا فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما لي علم بصاحبه وقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك, يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت قالت نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنف فذنت أم جميل وأعلنت الصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لا لأهل فسق وقفر وإني لأرجو أن ينطقم الله لك منهم قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر رجل يموت يموت وفيه ما فيه ولا يسأل عن نفسه بل يسأل ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مكروها هل أصابه أي شيء المهم سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي ومالي وولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل رسول الله قالت هذه أمك تسمع قال فلا شيء عليك منها قالت سالم صالح قالت قال أين هو قالت في دار ابن الأرقم قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجت به يتكئ عليهم حتى أدخلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة فقال أبو بقر بأبي وأمي رسول الله ليس بي, ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهه وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك فادعوها إلى الله وادعو لها عسى أن يستنقذها بك من النار قال. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت نقول أو نشرح هذا أو هذه الرواية نقول أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان محبا حبا شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم فلما يعني اكتمل وزاد عدد المسلمين حتى أصبحوا 38 رجلا يعني 38 رجل زمن أبو بكر أن هذا الرقم الثمانية والثلاثين أو الثمانية والثلاثين هذا الرقم من الممكن أن يخرج ويعلنوا إسلامهم كان هذا في بداية يعني عهد النبوة فظن ذلك حتى أغزى يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويحسه على أن يخرج ويعلن للناس الإسلام ويضع الناس إلى دين الله تبارك وتعالى حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى الناس وهو في المسجد وقام كل رجل يدعو قبيلته إلى دين الله وانمو إلى او الى دين التوحيد شهاده لا اله الا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا قام القوم واخذوا اخذوا يضربون في المسلمون في المسلمين وهؤلاء القوم كانوا كفار يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام فسيأتي رجل ويقول لهم اعبدوا إلها واحد. واحد ما لكم من إله غيره ايتركون آلهتهم الذي وجدوا عليه آباءهم فقام القوم وضربوا المسلمين حتى جاء عدب بن ربيع أشقى القوم عليه من الله ما يستحق وقام وقفز على أبو بكر وأخذ يضربه في بطنه وقام وأخذ نعله وأخذ يضرب به وجه أبو بق رضي الله عنه وأرضاه حتى خلصوا الناس عليكم السلام وعطوا الله وبركاته حتى خلصوه الناس من يده وكان قد أوشك على الموت فأخذوه إلى بيته وإذا به يعني, يعني وكأنه يعني سيصرع وسيموت فإذا به أرادوا أن يطعموه ويشربوه ولكنه لم يأكل ولم يشرب ولكن سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدث له لا يعلم فكلما سأل أمه ماذا حدث لرسول الله أو ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لا تعلم ولا ترد عليه حتى زابت إلى تلك المرأة التي تسمى أم جميل فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا أعرفه ولكن هيا نذهب إلى ابنك وذهبت إليه فأرادت حتى يعني يطمئن ويرتاح ويأكل ويشرب فقالت له هو بخير لم يصيبه شيء ولكن انظر إلى شدة محبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أقسم على نفسي ألا يأكل وأن يشرب حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما غانما فأخذه حتى وصل به إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكب عليه أو يكب عليه أن يأخذه في حضنه يأخذه في حضنه فيقول له أبو باك في كل شيء يا رسول الله نفسي ومالي وأولادي في كل شيء يا رسول الله وادعو لأمي فإنها بارة بولدها اضعوا إلى أمي لأنها كانت على الشرك كانت ماذالة كافرة فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه تبارك وتعالى فأسلمت وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ثم نأتي يعني هذا شرح بالتفصيل لهذه القصة أو هذا الحديث الذي قرأناه ربما كانت فيه ألفاظ صعبة او ألفاظ باللغة العربية الفصحة ولكن هذا الشرح يبين بإذن الله تبارك وتعالى وانظر إلى موقف يعجز عنه الكلام عن وصفه هذه هي صفحة مشركة من حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي بزل نفسه وماله فداء لله وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعن علي ابن أبي طالب قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فزا يجبأه, يجبأه كما في البداية والنهاية كما في البداية والنهاية يعني يجبأ أي يعني فجأة أو يباغته يباغته أو يفاجئه وهذا وهذا يتلتلت وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحد واحدة قال فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بق يضرب هذا ويجبأ هذا ويثلتلك و هذا يقول ويلكم اتقتلون رجلا اي يقول ربي الله ثم رفع عليه برده كانت عليه فبكى حتى خضلت لحيته اي ثلتت لحيته ثم قال انشدكم الله نعم نعم اخي امؤ من فرعون خير ام ابو بكر وهذا المعنى يعني يتلت له يعني بمعنى أن يحرقه وأن يزعزعه من مكاني بإذن الله تبارك وتعالى يقول أبو بكر أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر فسكت القوم فقال ألا تجيبوني ألا تجيبوني فوالله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل رجل أو من مثل مؤمن آل فرعون فذاك رجل يكتم, يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه كما في تاريخ الخلفاء وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقبل عقب بن أبي معيط أشقى القوم فأخذ بمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلف ثوبه في عنقه وخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فسبحان الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حزافة السامي نعم اللهم أمين ورب وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاق أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبث لياني ثم لقيني فقال قد بدأ لي ألا أتزوج يومي هذا وهذا الحديث يا, يا الإخوة يعني يجعلنا نقف وقف معه يعني كثير من الناس يقول أنا لا أعرض ابنتي على أحد أنا ابنتي تكون في البيت ويأتي إليها الرجل الذي يريد أن يتزوجها فهذا الحديث يرد على هذا القول هذا الحديث يرد على هذا القول لأن جاء جماعة إلى الحسن البصري جاء جماعة إلى الحسن البصري فقال فقالوا له خطب ابنتنا جماعة خطب ابنتنا جماعة فممن نزوجها قال زوجها ممن يتق الله فإن أحبها أقرمها وإن كرهها لا يظلمها لا يظلمها الإنسان أو يعني إذا جاءكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير هذا الأمر يعني ربما اجد رجل أرى فيه سيمة الصلاح والأخلاق الطيبة ويتق الله تبارك وتعالى يتق الله تبارك وتعالى هل أقول لا أذهب إلي حتى يأتي هو إلى ابنتي لا اذهب إلي وقول عندي ابنتي صفتها كذا وكذا وكذا وكذا ألك منها حاجة تريد أن تتزوج ليس فيه, ليس فيه شيء هذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليس فيه شيء الله. فالشاهد نقول أن عثمان بن عفان يعني قال يعني قد بدلي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زودتك حفصة بن عمر بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه أوجد عليه أي أشد يعني أشد موجد أي غضبا على أبي بكر من غضبي على عثمان من غضبي على عثمان فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه أي زوجتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم يعني يقول له عمر أبو بكر الصديق يقول له عمر لعلك غضبت مني أو غضبت علي حينما عرضت علي حفصة ولم أجيبك ولم أرد عليك فقال له عمر نعم قال أبو باك فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا إني, إلا أني كنت قد علمته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأبشي سر رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عند الإمام البقاري في كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على, على أهل الخير ورواه الإمام أحمد في المسند انظروا يعني عمر بن الخطاب يعرض على أبو بكر ابنته ولكن يسكت لماذا سكت أبو بكر الصديق لأنه علم أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر حفصة بأنه سوف يتزوجها وهذا الصديق أو الصديق ليس بالرجل الذي يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله رضي الله عن أبي بكر وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أبو بكر رضي الله عنه وإنفاقه في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر و واساني بنفسه و ماله ابنته وانكحني ابنته هذا حديث رواه الامام الطبراني في الكبير عن ابن عباس وحسنه شيخنا الالباني في صحيح الجامع ف وقال صلى الله عليه وسلم ما لا احد عندنا يدهن إلا وقد كافأناها ما خلا ابا ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئ الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بقر ولو كنتم متخذا خليلا لاتخذت أبا بقر قليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله كما عند الإمام الترمزي عن أبي هريرة ومسلم عن ابن مسعود وصحاهم شيخون الألباني في صحيح الجامعة وعن هشام بن عروى عن أبي قال أسلم أبو بقر وله أربعون ألفا فأنفقها في سبيل الله وأعتق سبع كلهم يعذب في الله أعتق بلالا وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني مؤمل وأم عبيس ويعني هذا كما في أسد الغابة وقال الهيسامي في المجمع رواه الطبراني ورجاله إلى عروة رجال الصحيح وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا كما عند ابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة والله تبارك وتعالى يقول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بإتضاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى يقول الإمام القرطبي والأكثر أن الصورة نزلت في أبي بكر رضي الله عنه فأي منقبة أعظم من هذه المنقبة وأي وسام أغلى من هذا الوسام وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عذب المشركون بلالا وبلال يقول أحد أحد فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد يعني الله تبارك وتعالى ينجيك ثم قال لأبي بقر يا أبا بقر إن بلالا يعذف في الله فعرف أبو بقر الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف إلى منزله فأخذ رتلا من ذهب فأخذ رتلا من ذهب ومضى به إلى أمية بن خلث سيد بلال فقال له أتبي أتبعني بلالا قال نعم فاشتراه فأعتقه فقال المشركون ما أعتقه أبو بق إلا ليد كانت له عنده فنزلت الآية وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بطغاء وجه ربه ولا ولسوف يرضى أي سوف يعطيه في الجنة ما يرضى كما في الجامع لأحكام الكرآن للإمام الكرطبي وقال عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا كما عند الإمام البخاري في فضائل الصحابة أبو بكر حبى, أبو بكر حبى في الله مالا وأعتق في محبته بلالا وقد واسى, واسى النبي بكل فضل وأسرع في إجابته بلالالا لو أن البحر يقصده ببعض لما ترك الإله به بلالا وعن عمر بن الخطار رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مني مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقلت مثله قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبق لا أسبقك إلى شيء أبدا وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة والترمزي في المناقب وقال هذا حديث حسن صحيح وحسنه الشيخ الألباني انظر الحبيب ينفي الخيالاء عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه العبد عن الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيالاء لم ينظر الله إلي يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شق ثوبي يسترخي إلي أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك غيالاء كما عند البخاري وأبو داود والإمام أحمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينَةً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال من عاد منكم اليوم مريضة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَجْتَمَعْنَ في مْرِئٍ إِلَّا دَقَلَ الْجَنَّةِ وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعن أبي بكر عن بكر المزني قال ما فاق أبو بكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه قال ابراهيم بلغني عن ابن علية أنه قال في عقب هذا الحديث الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة لخلقه النصيحة لخلقه ولما كانت رحلة الإسراء والمعراج جاء المشركون إلى أبي بكر فقال له إن صاحبك يزعم أنه أسريا به إلى المسجد الأقسا في الليلى الماضية ونحن نقطع أكباد الإبل إليها في شهر كامل فقال أبو بكر إن كان قال فقد صدق إن كان قال ف صدق وفي روواية وبادر الصديق إلى التصديق وقال إني لا أصدقه في خبر السماع بكرة وعشية. أفلا أصدقه في بيت المقدس كما في البداية والنهاية لابن كثير ولذلك يقال إن أبا بكر سمي صديقا من حادثة الإسراء والمعراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسر به أسر به لجبريل إن قومي لا يصدقوني فقال له جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق كما في التبصرة لابن الجوزي رحمه الله وكان عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه يحلف أن الله عز وجل أنزل اسم أبي بكر في السماء الصدير كما عند ابن حجر في الفتح ورواه الطبراني ورجاله ثقات وإن نسينا فلا ننسى أبدا موقفه العظيم في ليلة الهجرة المباركة فلقد اجتمع صناديد قريش فلقل اجتمع صناديد قريش في دار الندوة وقرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها والنبي يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتك هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهم الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بق قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن فقال أبو بق وهل ترجو ذلك ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بقر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه. أي أن الصديق أراد أن يهاجر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوقفه لعله يكون في صحبته في الهجرة وهذا ما كان وعرف أبو بكر راحلتين كانت عنده ورقة السمر وهو الخبط أربعة أشهر ولما اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلي جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة كريش وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة قائلا لا تبيت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه كما في سيرة ابن هشام وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى أبي بكر في الهاجرة رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة قالت عائشة بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتين فيها فقال أبو بكر فداءا له أبي وأمي والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله احضر حلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن فقالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب في جراب فقطعت فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق كما عند الإمام البخاري وأوعز الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب في هذه الليلة الرهيبة أن يرتدي برده الذي ينام فيه وأن يتسجى به على سريره وفي هجعة من الليل وغفل من ان سل الرسول عليه الصلاة والسلام من بيته إلى دار أبو بكر ثم خرج الرجلان من خوخة في ظهرها إلى غار ثور إلى الغار التي استودعته العناية مصير الرسالة الخاتمة ومستقبل حضارة كاملة وتركته في حراسة الصمت والوحش والانقطاع وصارت الأمور على ما قدر وكان أبو بكر قد مر قد أمر ابنه عبد الله. أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من أخبار وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار فكان عبد الله بن أبي بكر في قريش يسمع ما يأتمرون وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم يأتيهما إذا أمسى فيقص عليهما ما علم وكان عامر في رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهم غنم أبي بكر فاحتلب وذبح فإذا غدا عبد الله من عندهم إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعفي عليه أن يخفي أثار قدميه وتلك هي الحيطة البالغة كما تفرضها الضرورات المعتادة على اي انسان وانطلق مشرك مكة في اثار المهاجرين يرصدون الطرق ويفتشون كل مهرب ورحوا ينقبون جبال مكة وكهوفها حتى وصلوا في دأبهم قريبا من غار ثور وانصت الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الى اقدام المطاردين تخفق إلى جوارحهم فأخذ الروع أبا بكر وهمس يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدمه لا رآنا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما كما عند الإمام البخاري والإمام مسلم وتدبره معي كان حال ابي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثناء الهجره وكيف كان خوفه عليه كان يقاف على النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابو القاسم البغوي عن ابن ابي مليكه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وابو بكر الى ثور فجعل ابو بكر يكون امام النبي صلى الله عليه وسلم مره وخلفه مرة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك يعني الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة يسير أمامه ومرة يسير خلفه خشيت أن ينال الأذى أو يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى من الامام او من القلب ولما انتهي الى الغار قال ابو بكر والله لا تدخله لا تدخله حتى ادخله قبله فاذا كان فيه شيء اصابني دونك فدخل فقسحه بيده ووجد في جانبه ثقبا فشق ازاره وسده به وبقي منها اثنان فالقم هما رجليه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأساه في حجره ونام فلضغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر قال لضغت في ذاك أبي وأمي فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده انظر الى الصديق رضي الله عنه وارضاه وشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يدخل الى الغار منع الرسول ان يدخل قبله ولكن دقل هو دقل هو حتى ان كان هناك شيء لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالازى وانما يصاب هو فداء للرسول صلى الله عليه وسلم ففتش في الكهف عن شيء فلم يجد غير ثلاثة ثقوب فقام بشق ثوبه ووضع في أحده في أحد هذه الثقوب هذا الثوب ولم يبقى أو سد جميع الشقوق ولم يبقى إلا ثقبين لا يجد ما يضعهم, يضعهم فيهما حتى يسدهما فإذا به يضع أصابع قدمه على هذه الشقوق حتى لا يخرج شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أبي بكر نام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي بكر يلدغ من احدى هذه الشقوق أي هناك عقرب أو حية لذغت إصبع أبو بكر في إصبعه فما كان من أبو بكر إلا أن بكى خرج الدموع غصبا عنه ونزلت الدموع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فكان لا يريد أنين يعني أن يحدث منه صوت حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سبقت دموعه التي نزلت على وجهه فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بك يا أبا بك؟ قال لدغت يا رسول الله فتفلى النبي صلى الله عليه وسلم على مكان اللدغه فكانت يعني أو ذهب ما يجده أبو بكر من وجع وألم هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتمنى أن يفضي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وبكل ما يملك وهذا هو كمال الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد الجاه ولا الوزارة وإنما خرج ابتغاء وجه الله ابتغاء وجر لا وهو يعلم يقينا ان سيوف المشركين تنتظره بالخارج وعلى, وعلى الرغم من ذلك خرج ليفوز بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر رضي الله عنه ليلى من ابي بكر خير من اهل عمر يقصد ليلة الغار. فالهجرة حدث عظيم حدث عظيم لا يمسى ابدا فهي لم تكن مجرد هروب من بلد إلى بلد آخر وإنما كانت خطوة لإقامة دولة للمسلمين يمكن فيها لدين الله جل وعلا ثانيا لأبي بكر هذا الشرف العظيم الذي ناله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة ونكتفي بهذا القدر وسيكون درسنا القادم بإذن الله تكملة أيضا في الكلام على أبي بق وموقفه العظيم يوم بدر فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يجمعنا به في جنته وفي دار مقاومته إنه وليه ذلك والقادر عليه جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفهم للهذا الدين وهازه السير وهذا القرآن إن ولي ذلك والقادر عليه الله ما لنا دنوبنا الله مفر لنا دننوبنا وسرافنا في أمرنا اللهم مغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم مرحنا الله مفر لوالدينا الله مفر لوالدينا الله ماهدي كل من كان بعيد عندين الإسلام. اللهم دي من كل من كان بعيداً عن دين الإسلام اللهم ثبت قلوبنا على الحق اللهم ثبت قلوبنا على الحق اللهم ثبت قلوبنا على الحق اللهم نور لنا قبورنا بالقرآن اللهم وسع لنا في قبورنا اللهم وسع لنا في قبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومك الشيطان والله ورسوله براء وأسأل الله تبارك وتعالى لكم العافية انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته